أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب لا أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير أن ينزل عليكم الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله فُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فقد ظل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو خسرن حسدا من بعد إيمانكم كفّارا خسرن من عين أنفسهم من بعد من بعد عَبِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَّ ده. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير No. برای الله أن يذكر في غشمه أن في غشمه وسعى في خرابها لهم هم فید. ما رجح الله.